تعويذة السحر أنا أستقي قوتي من وميض بالتار علي حيث أقول تعويذة السحر تخشى السحر أو تاري والشعر دير ورب الدير قيثاري تعويذة السحر تخشى السحر أو تاري والسحر والشعر دير ورب الدير قيثاري مزمار داود مرآة لقافيتي فصار مرآة شعر الخلق مزماري مزمار داود مرآة لقافيتي فصار مرآة شعر الخلق مزماري أين الحطيئة أين الفحل ع القمة أين الحطيئة أين الفحل علقمة هل من مجار يجاري بحري الجاري يا عروة الورد لا تدن لمسرجة فالخيل خيلي والمغمار مغماري يا عروة الورد لا تدن لمسرجة فالخيل خيلية والمغمار مغماري لو كنت أحيا زمانا فيه عن لعلقت حول بيت الله أشعاري لو كنت أحيا زمانا فيه عن ترة لعلقت حول بيت الله أشعاري لم يبرح القلب سفر الدهر يقرأه ولم يضف سفره رأيا لأفكاري يا دهر يا نهر عن ماذا تحدثني عن جهل أهليك أم عن جرفك الهاري يا دهر يا نهر عن ماذا تحدثني عن جهل أهليك أم عن جرفك الهاري هذا كتابي جزافا قد عبثنا به أنامل الجهلي كي تنتاش أسراري هيهاد أن تبصر الأبوام جارية الجارية من أسماء الشمس هيهاك أن تبصر الأبوام جارية مهما مهما اقتفت أعين الدانين آثاري هيهات أن تبصر الأبوام جارية مهما اقتفت أعين الدانين آثاري أنا العقاب سماء الله لوطن سيان أمري في حلي وأسفاري هل لا تأملت وجه الشمس والقمر هما نديماي والأفلاك سماري بيتي سمائي ووجه الأرض مفترشي وكل أقطار أهل الأرض أقطاري جاري جواد الوراء أنعم بجيرته سمي موسى كليم المرتجى سمي موسى كليم المرتجى جاري إني وضعته بكف الغيب ناصيتي اني وضعت بكف الغيب ناصيتي وقد رضيت بما تمليه اقداري هذا كتابي فاخذ ما شئت من حكم فلن يغوره رجع الوردي اباري صن اصغريك انا عدوي لاستغيب ما ادرى عندي فتنقطة البعض فيها اخف صن أصغريك ففي نبثيهما عطب واربأ بمصيونة عن كل مهداري في لجة العسر لا ترجو أخا جشع فكل معسورة تفضي لأيساري لو أصحرت رملة الصحراء لم تدحت قلبا لناجية لا بمهياري. لن ينجو التبر صفوا من رنائقه إلا إذا حاورته ألسن النار لن ينجو التبر صفوا من رنائقه إلا إذا حاورته ألسن النار جانب نيوب الليالي واتقي حذراً تقوى الضباء نيوب الأطلس الضاري أين الأولى صعرت زهوا خدودهم قد أصبحوا رهن كثبان وأحجاري أين الأولى صعرت زهوا خدودهم قد أصبحوا رهن كثبان وأحجاري هانوا وقد أخذت منهم مآخذها أيدي المنايا سراعا دون إنذار لا ترجون زمانا أهله رجموا بنيزك من خميس الجهل مواري لا ترجون حصيلا عند مجدبة ما نفع أعواد مرج دون أثماري هذا كتابي تحاكي الروض أسطره من, من كل حرف نبي العود معطاري كأنه من نعيم الخلد أنزله رب الجمال بأفنان وأزهار فيه من الفهم ما تحيا به أمم حياة بور سقاها سيب أنماري كم من مفاوزة سير النابي يقطعها كم من مفاوزة سير النابي يقطعها فيبلغ الشأوى ليلا دون أنواري ليس الظلام طريقا رحت تسلكه إن الظلام ظلام الجهل والعاري كم عبد الدرب مكفوف لذي بصر كما جرى امرها يوما لبشاري بشار بن البرد كم عبد الدرب مكفوف لذي بصر كما جرى امرها يوما لبشاري ان الحجوم ظروف دون مفتعل ان الحجوم ظروف دون مفتعل ودورة الفعل فيها كل مقدار كينونة الكون من شمس مقدسة إذ كان إشراقها من ظلمة الغار تلك الغرانيق قد فلت بطلعتها فواصلتها عشيات بأبكار محمد خير خلق الله كلهم